قرأ ابو بكر وحمزة والكثائي او لم تروا كيف بالتاء والباقون بالياء ابن كثير وابو عمرو أن هنا وفي والنجم والواقع بفتح الشين وألف بعدها والباقون بإسكان الشين من غير الف ووقف حمزه على وجهين في ذلك احدهما أن يلقي حركة الهمزه على الشين ثم يسقطها طردا للقياس والثاني أن يفتح الشين ويبدل الهمزة أرفاً اتباعاً للخط ومثله قد سمع من العرب ابن كثير وأبو عمر والكسائي مودة بالرفع من غير تنوين بينكم بالخفض وحفص وحمزة بالنصب من غير تنوين بينكم بالخفض والباقون بالنصب والتنوين وبينكم بالفتح الحرميان وابن عامر وحفص إنكم لتأتون الأول بهمزة مكسورة على الخبر؟ والباقون على الاستفهام وأجمعوا على الاستفهام في الثاني وهم فيه على مذاهبهم في سورة الرعد حمزة والكسائي لننجينه مخففا وابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي إن منجوك مخففا والباقون بتشديدهما سيئ بهم إنا منزلون وثمود قد ذكر عاصم وأبو عمر ما يدعون بليائه والباقون بالتاء ابن كثير وأبو بكر وحمزة الكسائي آية من ربه على التوحيد والباقون بالجمع الكوفيون ونافع ويقول ذوقوا بالياء والباقون بالنون أبو بكر إلينا يرجعون بالياء والباقون بالتاء حمزة والكسائي لنثوينهم بثاء ساكنة من غير همز والباقون بالباء المفتوحة مع الهمز ابن كثير وقالون وحمزة والكسائي واللي بإسهل اللام والباقون بكسرها يآتها ثلاث إلى أربي إنه فتحها نافع وأبو عمرو يا عبادي الذين حذفها أبو عمر وحمزة والكسائي في الوصل للنداء وقياس قولهم في اتباع المرسوم عند الوقف يجب إثباتها فيه لثبوتها في جميع المصاحب وفتحها الباقون في الوصل وأثبتوها ساكنة في الوقف إن أرضي واسعة فتحها ابن عامر سورة الروم قرأ الكوفيون وابن عامر ثم كان عاقبه الذين بالنصب والباقون بالرفع أبو بكر وابو عمر ثم إليه يرجعون بالياء والباقون بالتاء حمزة والكسائي تخرجون وفي الجاثية فاليوم لا يخرجون منها بفتح التاء هنا والياء هناك وضم وكذلك قال النقاش عن الأخفش هنا خاصة والباقون بضم الياء والتاء وفتح الراء ولا خلاف في الثاني من هذه السورة حقص للعالمين بكسر اللام والباقون بفتحها فاردقوا وياقنطون وما آتي من الربا قد ذكر نافع لتربوا بالتاء المضمومة وإسكان الواو والباقون بالياء مفتوحة ونصب الواو عما يشركون قد ذكر قنبل لنذيقهم بالنون والباقون بالياء يرسل الرياح قد ذكر ابن عامر بخلاف عن هشام كسفا بإسكان السين والباقون بفتحها ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي إلى آثار بالالف على الجمع والباقون بغير الف على التوحيد ولا تسمع الصم الدعاء وما أنت بهال العمي قد ذكر ابو بكر وحمزة من ضعف في الثلاثة بفتح الضد وكذلك روى حفص عن عاصم فيهن غير أنه ترك ذلك واختار الضم اتباع منه لرواية حدثه بها الفضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه ذلك بالضم ورد عليه الفتح أباه وعطية يضعف وما رواه حفص عن عاصم عن أئمته أصحه وبالوجهين آخذوا في روايته لأتابع عاصما على قراءته وأوافق حفصا على اختياره والباقون بضم الضاد فيهن الكوفيون هنا لا ينفع الذين بالياء والباقون بالتاء ليس فيها من هذياءات شيء سورة لقمان عليه السلام قرى حمزة وهدى ورحمة بالرفع والباقون بالنصب ليضل في أذنيه قد ذكرا حفص وحمزة والكساء ويتخذها بالنصب والباقون بالرفع ابن كثير يا بني لا تشرك بالله بإسكان الياء وهو الأول وقنبل يا بني أخي الصلاه الصلاة بإسكان الياء وهو الاخير وحفص فيهما وفي الأوسط بفتح الياء والبزي مثله في الأخير والباقون بكسر الياء في الثلاثة مثقال حبة قد ذكر ابن كثير وعاصم وابن عامر ولا تساعد خدك بتشديد العين من غير ألف والباقون بالآلف وتخفيف العين نافع وأبو عمر وحفص عليكم نعمه على الجمع والتذكير والباقون على التوحيد والتأميد أبو عمر والبحر يمده بنصب الراء والباقون برفعها وأنما يدعون قد ذكر نافع وعاصم وابن عامر وينذر الغيث هنا وفي الشور بالتشديد والباقون بالتخفيف وقد ذكر سورة السجدة قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو كل شيء خلقه بإسكان اللام والباقون بفتحها ما أخفي لهم بإسكان الياء والباقون بفتحها حمزة والكتائي لما صبروا بكسر اللام وتخفيف الميم والباقون بفتح اللام وتشديد الميم سورة الأحزاب قرأ أبو عمرو بما يعملون خبيرا وبما يعملون بالياء فيهما والباقون بالتاء قالون وقنبل واللاء هنا وفي المجادلة والطلاق بالهمز من غير ياء وورش بياء مختلاسات الكثرة خلفا من الهمزة وإذا وقف صيرها ياء ساكنة والبزي ابو عمرو بياء ساكنة بدلا من الهمز في الحالين والباقون بالهمز وياء بعدها في الحالين وحمزة إذا وقف جعل الهمز بين بين على أصله ومن همز منهم ومن لم يهمز اشبع التمجين للآلف في الحالين إلا ورشا فإن المد والقطر جائزان في مذهبه لما ذكرناه في باب الهمزتين عاصم تظاهرون بضم التاء وتخفيف الضاء وألف بعدها وكثر وابن عامر بفتح التاء والهاي وتشديد الضاء وألف بعدها وحمزة والكسائي كذلك إلا أنهما يخففان الضاء والباقون بفتح التاء وتشديد الضاء والهاي من غير ألف حمزة وأبو عمر وآتيهم وآتهم وأسبيل بحذف الألف في الحالين في الثلاثة وابن كثير وحفص والكسائي بحذفها فيهن في الوصل خاصة والباقون بإثباتها في الحالين حقص لا مقام لكم بضم الميم والباقون بفتحها الحرميان لآتوها بالقصر والباقون بالمد عاصم أسوة هنا وفي الحرفين في الممتحلة بضم الهمزة والباقون بكسرها الرعب ومبينة قد ذكر ابن كثير وابن عامر نضع لها بالنون وكسر العين وتشديدها من غير ألف العذاب بالنصب والباقون بالياء وفتح العين ورفع العذاب وشدد أبو عمرو العين وحذف الآلف قبلها وخففها الباقون وأثبتوا الآلف حمزة والكثائي ويعمل صالحا يؤتيها أجرها بالياء فيهما والباقون بالتائف الأول وبالنون في الثاني نافع وعاصم وقرن بفتح القاف والباقون بكسرها الكوفيون وهشام ان يكون لهم بالياء والباقون بالتاء عاصم وخاتم النبيين بفتح التاء والباقون بكسرها أن تمسوهن وترجي وإناه قد ذكر أبو عمرو لا تحل لك بالتاء والباقون بالياء ابن عامر ساداتنا بالجمع وكسر التاء والباقون بالتوحيد ونصب التاء عاصم لعناً كبيره بالياء والباقون بالثاء ليس فيها من الياء في شيء سورة سبأ قرأ حمزة والكثائي علام الغيب بالألف بعد اللام وخفض الميم على وزن فعال والباقون عالم الغيب بالألف بعد العين على وزن فاعل ورفع الميم نافع وابن عامر وخفضها الباقون لا يعزب ومعاجزين في الموضعين قد ذكر ابن كثير وحفص مرججز أليم هنا وفي الجازئه برفع الميم والباقون بججها حمزة والكثائي إن يخسف ويسقط بالياء في الثلاثة وادغم الكثائي الفاء في الباء والباقون بالنون فيهن كثفا قد ذكر أبو بكر ولسليمان الجيح بالرفع والباقون بالنصب نافع وأبو عمر منثاته بألف ساكنة بدلت من الهمزة والبدل مسموع وأبن ذكوان بهمزة ساكنة ومثله قد يجيء في الشعر لإقامة الوزن وأنشد الأخفش الدمشقي رحمة الله عليه صريع خمر قام من وكأته كقمة الشيخ إلى منثاته والباقون بهمزة مفتوحة وحمزة إذا وقف جعلها بين بين على أصله لسبأ قد ذكر في النمل حفص وحمزة في مسكنهم بإسكان السين وفتح الكاف والكسائي كذلك غير أنه يكسر الكاف والباقون بفتح السين وكسر الكاف وألف بينهما أبو عمر ذواتي أكل خمط بغير تنوين اللام والباقون بالتنوين وخفف أكل هنا الحرميان قد ذكره حفص وحمزة والكسائي قرى النجازي بالنون وكثر الزاي إلا الكفور بالنصب والباقون بالياء وفتح الزاي والرفع ابن كثير وأبو عمرو وهشام ربنا بععد بتشديد العين من غير ألف والباقون بالالف مع التخفيف الكوفيون ولا قد صدق بتشديد الدال والباقون بتخفيفها أبو عمر وحمزة والكسائي لمن أذين له بضم الهمزة والباقون بفتحها ابن عامر إذا فزع بفتح الفاء والزاي والباقون بضم الفاء وكسر الزاي حمزة في الغرفة بغير ألف على التوحيد والباقون بالألف على الجمع ويوم يحشرهم ثم يقول قد ذكر الحرميان وابن عامر وحفص التناوش بضم الوا والباقون بهمزها وإذا وقف حمزة جعلها بين بين. لأن ذلك من النأش وهو الحركة في الإبطاء وأصله الهمزة وجائز أن يكون من النوش وهو التناول فيكون أصله الواو ثم يهمز للزوم ضمتها فعلى هذا يقف بضم الواو ويرد ذلك إلى أصله ابن عامر والكسائي وحيل بينهم وفي الزمر وثيق الذين بإشمام الضم للحاء والسين والباقون بإخلاص كثرهما يآتها ثلاث. عباب الشكور سكرها حمزة إن أجري إلا سكرها ابن كثير وابو بكر وحمزة والكثائي ربي إنه سميع فتحها نافع وأبو عمر وفيها محذوفتان كالجواب أثبتها في الحالين ابن كثير وأثبتها في الوصل ورش وأبو عمر وكان نكير أثبتها في الوصل ورش سورة فاضر قرأ حمزة والكسائي غير الله بخفض الراء والباقون برفعها ارسل الرياح والى بلد ميت قد ذكر ابو عمرو يدخلونها بضم الياء وفتح الخاء والباقون بفتح الياء وضم الخاء ولؤلؤا قد ذكر ابو عمرو كذلك يرجز بالياء مضمومه وفتح الزاي كل كفور بالرفع والباقون بالنون مفتوحة وكثر الزاي والنصب نافع وابن عامر وأبو بكر والكسائي على بينات بالألث على الجمع والباقون بغير ألف على التوحيد حمزة ومكر سيئ بإسكان الحمزة في الوصل لتواري الحركات تخفيفا كما سكن أبو عمرو الهمزة في بارئكم لذلك وإذا وقف أبدل يا أنساكنة والباقون بخفضها في الوصل ويجوز رومها وإسكانها في الوقض وفيها محذوفة واحدة وهي كان نكيري ألم أثبتها في الوصل ورش؟ إلى هنا انتهى مجلسنا هذا. نلقاكم بخير وعلى خير. وصل الله وسلم والبركات على سيدنا محمد وآله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.